أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان يا ايها المدثر ايوك سيخوت بيتشاوتوا اي محمد قم فانذرب استو خلچي بيدرب كرو راست يكان رون بكرو وربك فكبر برورد قارد بقور الله أكبر بعد رشمد بيت مزني أو زعتار رون بك وثيابك فطهر بوشاكت ضلو دروند رفتارد هرهم ويخاوين بك خوتو شوين كوتواند والرجز فهجر بردوان بلا سرواز هنان ولا تمن تستكبر نتيجه ما كبصر كازدا تشاكو بخشينه كانت بزور مزانه لكات يقدا بتميزيات تربيت ولي ربك فاصبر لبرخات رو ريزي بارورد غارد خو غرو ارم قربا فاذا نقر في النور جكاتك فودا كريد بصور دا و دزغاي تاي بتيلي فذلك يوم اذ يوم عسير او رجا رجا جزور جرانو سختا كبسر دانشتواني زويدا ديت على الكافرين غير يسير لسر كافران هيتش آسان نيا بلك زور سغلطيان دكات درني ومن خلقت وحيدا وازلمنو او كسبهنك بتنهاي تاقان الدروس تمكردوا هيتش نبو كاواليدي كري مغيريه وجعلت له مالا ممدودا لو مالو ساماني الزور زبن دم بيبخشي وبنين شهودا تندها كرو نوش كهمشة آمادا لنزيجي دا ومهدت له تمهيدا الناس كلو بالناز النعمتي ورم كرد. ثم يطمع ان أزيد لا حاجة وجبة مايبوي زيادة بكم. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. نخير براستي أو بران برفر ما هر إما هرسركشو كلا الرقو سر سخته. سأضيقه صعودا أو ساس سختي برد تجم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر.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 با كشت سر و نغن بيت چون حل سنگان دنيا چي کرد پاشان هر با كشت بچت بو خوي و حل سنگان دنيا كا کردي با قرآن انجا بيري لكرد و ورد بو و تماشای دورو بری کرد انجا ناو تشاوی هنائي و يك وغ يشيك بقول بیر بكاتوا رش دا جرسا پاشان روی ورج راو خوي بزل زاني بهمو عقلي ووتي ام قرآنات جگل جادو نبید که ورد جیرید هیچی تر نیا اما هر قصی بشر او هیچی سقر وما ادراک ما سقر لا تبقي ولا تدر لوواحت لیلبشر علیها تسعت عشر او بیویجدانه بسر یو نا چید دبید بیگین من ناو دو زخ جا تو هیچ اندام اگنه هلته دست حل ناگرید پس یان هلد خرچنیته رشیدکاتو دریدخات نو زده فرشتہ سر پرشتي دو زغدکن و جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه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 جای ما و نبیت کار گذارانی دو زخمان لکسانیتر جگل لف ریش تبدیه نبیت. آج ماریشمان تنها بو تاقی کردن و دیاری کردو، بو آوانی کبی با وربون. اروها بو آوی آوانی کتابیان پدرآو. دل نیابن لراستی ام قرآنها. تونکل لتورات و انجیل دا. آو باسهایو بو آوش که ایمانداران زیادتر باوریان دامز راوبیتو. آوانشی ک کتابیان پدرآو حق نیه تو دو دلی ببن با اوانی دلو درونیان نخوشا لدو روکان و بباوران هر بو خوین قصب کن و نیازی خدا چیه بمجماره با او شوه باز کرا خدا هر کسی چی بوید گم رای دکاد هر کسی چی شی بوید رین مویی دکاد کس جماره سربازانی پروردگارد نازانید جگل لذاتی خوی او آیتو تنها پندو آموشگارين بو آدمی كلا والقمر نخير سوين بمانگ او خلقت شاگ هستی پینا والليل اذ ادبر بشویش کاته کتی پری زور بیان باور یان بقیام دنیا و اذا اسفر ببر بیان کاته کخوی دنوینیت زور بی خلچی غافلہ إنها لإحدى الكبر براستي سقر يشيك اللشت السامناك والجور كان نذير للبشر بوتر سرجم خل كان لمن شاء منكم أي يتقدم أو يتأخر جايت روي ديفيد بابرو بحش بتيت بحش برشبك اللشاقة كاريدا يا خوي دواب لو بواردا كل نفس بما كسبت رهينة. تنقلق يا بارم همك زبارم تيدس بيشكري خويتي كردو كاني ديانو الرئي. إلا أصحاب اليمين. جل دستي الراس ثانو إيمان داراني كردو في جناتي يتساءلون عن المجرمين لنا وبهشتا كان دانو برسياردكن ليكتر لباري تاوان بارانوا ما سلككم في سقر اوتشيبو ايوي رابيتي دو كرت قالوا لم نك من المصلين بكاسه سي وضلين اي لن نبوين ولم نكن نطعم المسكين خراكمان وكننا نخوض مع الخائضين ايملقال دم دراجو بي وكننا نكذب بيوم الدين ايما بروا مان دروجي حتى أتى اليقين. هتا مردن يخي بيرتينو رجاري تمنمان كوتائها. فما تنفعهم شفعة الشافعين. كوتاي تركيت كاران سوديان بيناجينت. فما لهم عن التذكرة معرضين. باشا وبوتشي لا يدخل سنوا. كأنهم حمر مستافره فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره لا <تصفيق> بلکو هر یقلوان ديوید لا اسمان و تندها نام ای کرا وی كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره نخير اوانا بهیج شتیگ دا ناط لچین بلکو لدوار روج ناترسن نخير اوانا بسر بسريانه والناتشيت شید او قرآن فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ جاء وَيْدَيْوَيْتِ بَعْيَادِي بِغْرَيَتُو شويني بِكَوَيْتِ تَنْدِي تُوَانِي إِلَّا بَرِيبْكَاتِ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة جاو خلقا ياداوري ورناق ريتو بير لمراستيانا ناكاتوا مگر ويستي خداي لسر بيت كالاقل ويستي انسان بخت ورکاندا يقدكويت جاها زاتش شاي سيوية كا خلچي حسابي بوبكنو لخشمي بترسنو هر اوش لخوي گرتوا كالي خوش بو بيت لأيمان داراني گناه بار كا تيك توبه